يا أيها الذين آمنوا اذكرون نعمة الله عليكم اذكرون نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريح فأرسلنا عليهم ريح وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا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 وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ بادون فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَمْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 فَمِنْهُمْ مَنْ قَطَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ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 وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ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 فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنَّا تُرِدَّنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْمُحْسِنَاتِ مِن كُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ أَن من بِيَمِ يَأْتِ مِن بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ يُطَاعَ فَلَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَين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 إن اتقيتن فلا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا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 Mubeena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 أرسلنا كشاهد إن أرسلنا كشاهد ومبشر ونذير وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا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 يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول الصديق يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطع الله ورسوله فقد فاز فَوزًا عَظيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ على السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا إِنَّا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ أبين أي يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولا